الليل أقبل والعيون ترق راقات والقلب يغمره الأني قاموا لرب العرش ثم كأنهم يوم القيامة واقفون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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة ودموع العارفين ولازال حديثنا ممدودا مع الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وصلى وسلم وبارك على زوجها لزال حديثنا ممدودا مع حديث الإفك تلك البلية التي أحاطت بالبيت النبوي فأحاطت على إثر ذلك بالمسلمين قاطبة وكنا وقفنا عندما علمت عائشة رضي الله عنها بما جرى ولم تكن تعلم في أول الأمر ظلت شهرا وهي لا تعلم شيئا ثم عرفت قدرا من أم مسطح بما جرى فذهبت إلى أمها تستوثق منها ف. نبأتها بالخضر فظلت تبكي لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنو، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب في هذا الأمر لما استلبث عليه الوحي لما تأخر الوحي ذهب يستشير أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب وهم من أقرب الناس إليه فأما أسامة بن زيد تقول عائشة رضي الله عنها فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه فقال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا إلزم أهلك لا تفارقهم وأما علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدق سال الجارية إن شئت أن تستوثق فأنا لا أعلم عنها إلا خيرا لكن الذي يفيدك في أمرها جدا ألسق الناس بها جاريتها سال بريرة وظن بعض الناس أن علي رضي الله عنه طعن بهذا في عائشة رضي الله عنها وليس كذلك هذا لم يحدث إنما تعارضت عند علي مصلحتان مصلحة عائشة رضي الله عنها ومصلحة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابه ما أصابه من هذا البلاء وشق على علي أن يراه في هذه الحالة من الضيق فأراد أن يخلصه من هذا الضيق بأي وضع فقال النساء غيرها كثير لو هذه تزعجك بلاش من. ولم يكن يعتبر ساعة إذن إلا أن يريح النبي صلى الله عليه وسلم وحتى ينصف عائشة رضي الله عنها قال يا رسول الله سل الجارية أن أعلم أنك تحبها تحب عائشة رضي الله عنها وحتى يطمئن قلبك سل أقرب الناس إليها سل بريرة جاريتها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة أو أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك هل رأيت على عائشة شيء يريبك يشككك في شيء يعني فقالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكلك تقول أنا ما أعرفش لها عيب إلا عيب واحد بس وهذا ما يسميه العرب تأكيد المدح بما يشبه الذم، الذنب إن هو يقول الرجل دا كويس قوي، إلا حاجة وحرى بس فيظن السامع أن في مشكلة فعلا فيروح أي الحاجة تؤكد مدحه له على حد قول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، بيقول الجماعة دولي جماعة شجعان قوي، وجماعة يعني ما فيش حد يؤفوا صدهم وملهم شعيب إيه لعيبه واحد بس؟ إيه لعيب ده يا سيدي؟ قال إن السيوف بتاعتهم اتنت من كثرة ضرب الشجعان وتقطيع رؤوس الكبار من الشجعان والفرسان تابدى عيب؟ ده ده مش عيب ده ده مدح إن سيوفهم تتكسر من كثرة الطعن كناياً هم يعني لا يشق لهم غبار ولا يستطيع أحدناً يقف في وجوههم فيسمون هذا تأكيد المدح بما يشبه الذم فنفس الأمر قالته بليرة قالت ما ما أعرف عنها شيئا أغمصه عليها يعني أعيبها به إلا شيئا واحدا إيه شيء دوت؟ قالت بتعمل الآتي مشكلتها في الدنيا كلها الحاجة دي إيه هذه الحاجة يا بريرة؟ قالت تعجن العجين وتنام عنه فتأتي الداجين فتأكله يوم تخبز كده ولا حاجة تعمل العجين وتنساه ولا عن تأخذها سنة من النوم لأنها يعني صغيرة السن جارية حديثة السن صغيرة ليس عندها يعني ما عند الكبار من الحرص والتدقيق في هذه المسائل تعجن العجين ثم تنامعا تنسى أن هي عجنة أصلا فتأتي الداجن تأتي الشاه أو الماعز أو يأتي شيء من ما يربى في البيت فيأكل عجينها فتصبح في الصباح وقد ذهب العجين كله دي مشكلة هذه المشكلة تعيب امرأة في شرفها أبدا بالعكس هذا يؤكد أنها غافلة وأنها صالحة وأنها طيبة وأنها لا تعبأ بشيء من أمر الدنيا هذا فهذا كان من بليرة ثناء عليها رضي الله عنها ورحمها قالت والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه بعدما سمع كلام أصحابه أخذ يستشير هذا وذاك وسمع من بريرة قام فجمع أصحابه واستعذر من عبد الله بن أبي عرف أن المشكلة كلها وهذه الفرية خرجت من هذا الأثيم المنافق الكبير عبد الله بن أبي ابن سلول عليه لعائن الله فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي قال من يعذرني من يأخذ لي حقي من هذا الرجل الذي طعن في عرضي وتكلم في أهل وفي نسائي وما أعرف عنهم إلا كل خير واتهمهم بمن؟ برجل ما أعلم عنه إلا خيرا وهذا الرجل صفوان ما كان يدخل على بيت النبي إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل سيد الأوس وقال يا رسول الله أنا أعذرك منه أنا آخذ لك حقك من هذا الأثيم إن كان من الأوس ضربت عنقه. إذا نطلع من قبيلاتنا نحن من الأوس من أنا هموته ضربنا عنقه لأنه يغضبك ويتكلم في عرضك ويقع فيك وأي أحد يعني يقرب من هذه المنطقة ويتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتل حتى ولو تاب يجب أن يقتل لأن هذا من أعظم السب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع أهل العلم على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حتى ولو تاب حتى يكون عبرة لغيره وإن تاب أمره إلى الله لا نقول ترد توبته لكنه مع توبته يقتل حدا يقتل حدا كالقاتل بالضبط بعض الناس يستغرب هذا الكلام وقولت بالزي ما هو تاب يقول القاتل أو واحد قتل واحد وتاب بعد ما قتله يقام عليه الحد ولا لا يقام عليه الحد فالحد هذا قضية والتوبة ليه حاجة تانية خالص توبته أمرها إلى الله إن شاء قبلها وإن شاء ردها عليه وما ندرش نحكم على التوبة لكن بيقول أنه هو نظير فعله هذا له عقاب له حد في الشرع هو القتل ينبغي تنفيذه عليه من قبل ولي الأمر حتى ولو تاب فقال سعد بن معاد أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا ضربت عنق مش أفكر حموته لك الآن وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. شوف الفرق بين العذارتين. سعر بن معاذ سيد الأوس، وعارف إني كان في الجاهلية بين الأوس والخزرج حروب طويلة الأمد. لأنهم إخوات. الأوس والخزرج هؤلاء ولد عامر بن عبد ابن ابن ماء السماء اللي هو أصلًا من اليمن الذي ترك اليمن بعد سقوط سد سد مأرب. فهم أصلًا إخوات. الأوس والخزرج دولي. ومع ذلك اليهود ولعوا بينهم. فكانوا في حروب دائمة في المدينة حتى جمع الله بينهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتن عليه بهذا فقالوا ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فسعد عارف أن في ناس ممكن تسيء الفهم فقال إن كان من قبيلتي وأنا سيد الأوسط لو من عندنا أنا موته غير كلام ولو كان من الخزرج ما ألفتها موته قال تأمرنا أنت يا رسول الله فنفعل فيه أمرك تونا مشروح نعمل اللي إنت عايزه فيه. كلام الرجل مغلط وما تعديش على سيد الخزرج ولكن سعد بن عبادة سيد الخزرج احتملته الحمية وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية شيطان يعني دعب في رأسه في ذل في تلك الفترة فقال كذب لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلن، فإنك منافق تجادل عن المنافقين قالت فثار الحيان قام الأوس وقام الخزرج وكاد يقتتلان، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهما بيده ويسكتهما حتى هدأ وصمتا شفت الحصل ماذا صنع الشيطان سعد بن ابن معاذ ما قال شيئا لكن سعد بن عبادة رضي الله عن الجميع احتمله الغضب تقول عائشة وكان رجلا صالحا لكن سعد بن عبادة كانت أمه ابنة عم حسان بن ثابت أو كان حس كان حسان ابن كانت أمه حسان بن ثابت بنت عم سعد بن عبادة فكانه ظن أن المراد بهذا الكلام حسان بن ثابت ولهذا غضب قال لا ما حدش مويته من دارش حد موتوا واخذ يدافع عن حمية غلبته الحمية رضي الله عنه وكان رجلا صالحا كما تقول عائشة رضي الله عنه هذا عن يعني انظروا الإنصاف انظروا للإنصاف من الصحابة ولهذا نقول ينبغي غض الطرف عما جرى بينهم من كلام يعني لما قام له ابن حضير وقال له إنك منافق يقول ابن عبادة لا أحد يأخذ بكلام سيد بن حضير في سعال ابن عبادة لأن قيل في وقت غضب كما جرى بينهم بسبب الغضب هذا قتل بعضهم بعضا ولذا نكف عن كلامي في هذا ولا ينبغي تجريم أحد منهم بل إن الله تعالى سيجمعهم جميعا ويقتص لهذا من ذلك ويرضيهم جميعا ويجمع بينهم ويدخلهم الجنة ويذهب ما في نفوسهم من غل فثار الحيان وأخذ صلى ما يخفض الناس حتى هدؤوا تقول فبكيت يوم فبكيت يومي هذا كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لا أظن أن البكاء فالق كبدي. وجاءت امرأة من الأنصار فدخلت وأخذت تزاملني وأخذت تبكي معي قد تبكي على بكائي مجملة لي يعني. قالت فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت امرأة من الأمصار، فأذنت لها فيلست تبكي معي قالت فبين نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها نبي صلى الله عليه وسلم من يوم حصل الكلام ده وتقال شهر تقريبا ما عادش مع سيدنا عائشة رضي الله عنه كان في قلبه شيء لأن الطعن في عرض النبي هذه مصيبة عظيمة يعني النبي لا يعير بكفر امرأته كفر هذا إنك هذا من أحببه لكن يعير أن تكون امرأته عياذا بالله فاجرة هذه سبة سبة عظيمة هذا معناها أن الله تعالى لم يحسن الاختيار له ولهذا النبي هذا الأمر عكر عليه صف حياته ولم يدخل على عائشة لم يكلمها هذا الشهر فهذه أول مرة يجلس معها بعدما سمع ما سمع ولم يكلمها في شيء حتى يستو يستوثق ويأتيه الوحي ولم ينزل عليه الوحي بعد من السماء هذه المدة كلها تقول وما جلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأنه قالت فلما جلس شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال صدمي دموعي نشفت حتى ما أحس منه قطرة. وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد على النبي. النبي يقول لا لو أنت عملت حاجة غلط استغفري، ولو أنت كنتي ما عملتش حاجة ربنا هيبرئك. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأحست أن هذا الأمر ثقيل على نفسها ما كانت تنتظر منه هذا صلى الله عليه وسلم لتعلقها الشديد به وحبه التام وحبها التام له وهو أهل هذا بأبه وأمه صلى الله عليه وسلم ما كانت تنتظر أن يقول لها إن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وإن كنت بريئا فكانت تريد أن يبرئ هو من نفسه ولكنه صلى الله مع في نظره ورفعة قدره لا يعلم الغيب ولهذا استلبث عليه الوحي شهرا ليقول للناس النبي لا يعلم الغيب فكيف يدعي علم الغيب من هو أقل من النبي كيف يدعي علم الغيب وما يجري في السماء ويطلع اللوح المحفوظ من ليس, من ليس كالنبي بعض المغالين يزعمون أن أولياءهم يقرؤون ما في اللوح المحفوظ ويطلعون عليه هذا ليس لأحد ولو كان, النبي ولو كان لأحد لكان للنبي ولم يقع هذا للنبي ظل شهرا لا يعرف ماذا يصنع في أمر امرأته رضي الله عنها فتشهد ثم قال لها ما قال تقول فلما قال ما قال قلص دمعي حتى لا أحس منه قطرا وقلت لأبي أجب عني رسول الله فقال والله ما أدري ما أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول له إيه هو أعلم بما يقول فقلت لأمي أجيب عني رسول الله فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا فقلت إني والله لقد علم لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في قلوبكم إنتوا سمعتوا الكلام دوة ووقع في قلوبكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني ولئن قلت لكم إني أو اعترفت لكم بأمر يعلم الله أني منه بريئة تصدقني فلا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف تقول ونسيت اسمه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت واضجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله وكنت أعلم أن الله مبرئي ولكن لم يكن شأني في نفسي أن ينزل الله فيي قرآنا ولا شأن في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا، وكنت أنظر أن يرى النبي رؤيا يبرئني الله يبرئني الله فيها، فما هو إلا ما رام صلى الله عليه وسلم مجلسه، ولا خرج أحد من البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان أخذه من البرحاء حتى إنه لا تحذر منه مثل العرق من العرق مثل الجمان وهو في يوم شات. من ثقلي القول الذي أنزل عليه قالت فسري عنه وهو يقول أبشر يا عائشة وهو يضحك يقول لها أبشر يا عائشة فقد برأك الله قالت فقالت لي أمي قومي فاحمدي رسول الله فقالت لا والله لا أحمد إلا الله الذي برأني وأنزل الله تعالى قولهم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير إلى قوله سبحانه والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فإذا كان صلى الله عليه وسلم أطيب الناس فزوجه أطيب النساء وشهد الله لها من فوق سبع سماوات وارتفع الكرب وكانت هذه المحن آخرها منحة فبرأها الله من فوق سبع سماوات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليل أقبله والعؤون ترق رقات والقلب يغمره